بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا بتنا وكنا ترابا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيٌّ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيدٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأن به جنات وحب الحصيد وأن نخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصدق وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد وَلَوْ قَدَرْنَا خَلْقَ النَّاسِ إِلَّا امْتِنَاعًا لَّوَجُوهُهُمْ فِي ضَيَاءٍ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ لِيَسْعَوْا فِي الْأَرْضِ وَفِيهِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ وعن قعيد. ما يلفظ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ ذيم ناتيدا فجاءت ذكرت الموت من حق ذلك ما كنت من متحيده ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس على ساءق شهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عن غطاءك فمصرك اليوم حثيد وقال قرين هذا ما لدي عاتيد القيا في جنن ما كل كفار عني منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينوا ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلام بعيد قال تغصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 يُدْخَلُونَ بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلَادِ تَنطِقُ فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بسنا من نغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وأدباعوا